قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوهُ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الذات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 فِي বিকাশ ইনু দি নী অল্পানিন আসহিন قَدْ هَوَى رِهِمَ إِلَّا كِبْرُنَا هُمْ بِبَالِغِ سَعَى بِاللَّهِ إنه هو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 تتذكرون